Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Ladin kafiru wa siddu' an sabiillillahi وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَب بِهِمْ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فذاءا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 وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضل أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَنَصَرَ اللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فأحبط أعمالهم Afa, lama yang siri di bumi, fyaudzuruk. Ifa, kana akibatul, dzin min qablihim, dama Allah alaihim, walilkafirin amthalha. Zalik, bana Allah maulah dzin amanu, waana lkafirin la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 مَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين قبَعَ الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هدَّوا زادَهم هُدًى واتَّعَمَّ تقوَّاهُم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 فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ Faidah azalat surat muhkamah, dan diketahui di dalamnya pertempuran. Aku melihat orang-orang yang dalam hati mereka sakit, mereka menatap 121. إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف 122. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 بعدما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين آمنوا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْ يُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ فَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَذِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ